وما هو سلام من قبلك برسول إلا نوح إليه إلا نوح إليه أنه لا إله إلا نفعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي لَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسياً تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون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 لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم من يصحبون بل متاع هؤلاء واباهم حتى طال عليهم العمر افلا أَتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَقْطَرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا وَضِرَقُوا بِالْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَانِ إِذَا مَا يُذْرَوْنَ وَلَا ومستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن, لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح له الضير وكنا وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وإسوليمان الرياح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها وكن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 استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعبادين وإسمعيل وإدريس وذو الكفر كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ الذَّهَبَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَنْ لَنْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إله إِلَّا أنت سُبْحَانَكَ, سبحانك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 فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم وبينهم كل إلينا راجعون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 لا يسمعون حسيسا وهم في مشتت فسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوا السماء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 عبادين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل.